بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغافل عن ذكرك وذكره الغافلون أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما يزال كلامنا موصولا عن ملاطفه الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومبرته له يعني ملاطفة يعني أن الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بخطاب فيه نوع من الملاطفة فيه نوع من المقدمة التي تبعث الارتياح في القلب كما في قوله سبحانه وتعالى عافى الله عنك لما أدنت له. لم يقل له لما أدنت لهم هكذا ويدخل مباشرة في العتاب ولكنه قال عفا الله عنك لما ادنت له وقد ختمنا الدرس السابق بواحد القولة يعني الكلمة ديال القاضي عيض الخاتمة لهذه الملاطفة وأنا أحب نعيدها أعيدها لأن هذا الختام هذه الكلمة ديال القاضي عيض قال لك سنان تشبع بالادب القرآنية إلا كان الله سبحانه وتعالى وهو رب الارباب هو رب السماوات والارض كان يلاطف نبيه افلا يلاطف بعضنا بعضا افلا يلاطف الاب ابنه والابن اباه والام بنتها والزوج زوجته إذا كانت الملاطفه من الفوق من الله سبحانه وتعالى للعباد افلا تكن من تحت الفوق افلا تكن الملاطفه لمناجد العبد العبد كان كينجي الله سبحانه وتعالى بمعنى كيد الله في اللي يا رب يا كريم. ويصفه بمثل هذه الصفات التي تجعل الحنانة والعطفة يتنزل, يتنزل عليه يقول قاضي عيد رحمه الله يجب على المسلم المجاهد نفسه الرائد بزمام الشريعة خلقه يعني المسلم المجاهد نفسه المجاهد نفسه بمعنى حملها على ما تكره من أجل أن يصل بها إلى شاطئه السلامة ومن جهد فإنما يجاهده الرائد بزمام الشريعه خلقه للرائد شنو هو الرائد لروض آه... النفس دياله على مدى على الشريعه لعلم النفس دياله انها تلتزم بالشريعه بما انها يقول الرسل سبحان الله قبل ما تقول عليه شيء واحد او شيء واحد أخر من الناس يقول الرسل سبحان الله هذا هو الرائد بزمام الشريعه خلقه ان يتادب باداب القران سيتادب بأدب القرآن في قوله وفي إليه ومعاطاته ومحاوراته إلى بغيت تكلم تكلم بالأدب إلى بغيت يدير شيء حاجة يديرها بالأدب إلى بغيت اتعاطى مع شيء واحد يعطيه ولا يأخذ منه بالأدب إلى بغيت تحوّر معه تكلم معه في الحوار يكون ذلك بишь بأدب فهذا كله من أخلاق القرآن فهو عنصر المعارف الحقيقية القرآن الكريم هو عنصر أي أصل ومحور المعارف الحقيقيه لتشبع تشبع بالمعارف بالقران الكريم وشرب من المعين بالقران الكريم يعني فلا بد ان لا يصدر منه الا قول حسن وفعل حسن ومحاورات حسن ومعاطاته حسن يعني لا يصدر منه الا الخير لا يصدر منه إلا الخير وروضه الاداب الدينية والدنيوية كلك القران الكريم هو الروضه اللي فيها انوار متعددة وازهار مختلفة من ايش من الاداب الدينية والدنيوية اللي كاين في الدين ديالو قل لك إيه من الإنسان في الحياة في الحياة الدنيا؟ واليتأمل هذه الملاطفة العجيبة؟ قل لك تأمل مزيان هذه الملاطفة العجيبة؟ في السؤال من رب الأرباب سبحانه وتعالى، والمنعيم على الكل كل الكل من الله سبحانه وتعالى المستغني عن الجميع ويستثير ما فيها من الفوائد؟ قل لك تأمل في هذه الملاطفة، وخذ منها الفوائد، وخذ منها ثمرات الملاطفة، عاف الله عنك لما أدنت. تقول شو. أفر الله لك. فين كنتي ياك. أفر الله لك فين كنتي. أكرمك الله. سمع عشانه قليك. جزاك الله خيرا. يستمع يلي. يعني كتقدم زي من واحد الدعوة بالخير. تدعو له بيش? بالخير. اعلم اكرمك الله. اعلم هداني الله واياك اعلم وفقك الله. هذيك الجملة. كتدير واحد. واحد الاثر. واحد الاثر في القلب. تجعله كله. يصغل. كله يستمع ويستوعب ولكن إذا لم تكن هذه الملاطفة وهذه المقدمة قلت أي ما, ما يسمع منك وكيف بدأ بالاكرام وكيف بدأ بالإكرام قبل العتب وآنس بالعفو قبل ذكر الذنب بدل الله سبحانه وتعالى بالإكرام اللي هو العفو لأن العفو هو الإكرام يلعب عليك شيء واحد كلما يكرمك شيء العفو يقول العلماء كين العدل وكين العفو ايهما احب واش العفو للعدل العفو العفو اعظم من العدل العدل ان تعطي لكل ذي حق حقه ان تقتص للظالم ان تقتص من الظالم ليش للمظلوم هذا هو العدل والله سبحانه يقول وجزاء سيئات سيئه مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولكن هناك ما هو اعلى من هذا العفو وَلَمَنْ صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الْأَمُورِكَ شيء واحد ظلمك وعفيت عليه فأنت في المرتبة أكبر من الذي أخذ بحق نفسه أكبر من الذي اقتص وأخذ واخذ نصيبه إذا في العفو يقول, يقول العلماء أن تخطي في العفو خيرون من أن تخطي أن تخطئ في العدل ثم الإنسان اللي أخطأ ما معنى يأخطأ في العفو سي واحد مثلا ما يستحق يعفو عليه وعفا عليه كلي <تصفيق> هادا مسكين ما دروا يصير لعونك شكيت ماذا خطأ في العفو وهذا احب من أن تخطئ في العدل أن تقيم القصاص على واحد لماذا دروا له هذه المشكلة شو واحد ما دارش. ولكن نظرا لبعض الملابسات يعني وسائل الإثبات الملابسة قلت هذا فعل وسجنته لقتلته قتلته لا يده هذا خطأ في العدل مع أنه غير مؤاخذ به لان الخطا لا يؤاخذ به الانسان رفيع عنه مثل الخطا ونسيانه وما عليه ولكن مع ذلك الخطأ في العفو خير من الخطا في العدل لانك لو اخطات في العدل وقتلت انسانا لا يستحق القتلان ستندم على في ذلك القتل دائما ولكنك لو عفوت عنه لعله يصلح حاله ويصلح شانه فيقول عافاك الله لقد عفوت عني يوما من الأيام وأنا لا أستحق العفو ولكن بسبب ذلك العفو وبذلك الاكرام الذي كان منك صلحت نفسي يعني أصلح نفسه أو فصلحت نفسه إذا بدأ بالإكرام قبل العتب وأنس بالعفو وأنس بالعفو قبل ذكر الذنب إن كان سمى ذنب إلى كان إلى كان ذنب والذنب وشكي ولا ما كينش كيسمي العلماء تمام العصماتي قوله سبحانه وتعالى عفى الله عن لما ادنت لهم تمام العصمة قوله سبحانه وتعالى ليغفر لك ما تقدم من دمك وما تاخر تمام العصمة نهاية العصمة وقوله سبحانه وتعالى في هذه الآية التي تليها ولولا أن ثبتناك لقد كت تركان إليهم شيئا قليلا قالوا تمام العصمة ولولا أن ثبتناك قدم تثبت على ماذا على الركون والميل إذن ما كانش الميل لانه كتم التثبيت ثبتناك ولولا ان ثبتناك لقد كتتار كانوا اليهم شيئا قليلا وهذا الركن الذي يتكلم عليه القران الكريم هنا لا الميل الى اجابتهم ولكن الميل اليهم لعلهم يهتدون بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم لقد كتتار كانوا اليهم لا يحتاج الى اجابتهم لا يحتاج الى عباده ما كانوا يعبدون يعني المشاركين جاءوا للرسول قالوا يا رسول الله يا محمد ان تريد ان نتبعك فلنعبد الهتنا يوما ولنعبد الهك يوما ندير واحد المناصفه بينتنا انت تجي عندنا واحد النهار وحنا نجي عندك نهار اخر بمعنى التنازل نتلاقاو في منتصف في منتصف الطريق نجي انت ونجي حنا النبي صلى الله عليه وسلم اسغا اليهم ليس لاجل ان يعبد اصنامهم هذا هو وليس للإجابته وإنما من أجل أن يستميل قلوبه وليس و... ولكن من أجل ماذا؟ من أجل أن, أن يميلهم إليه لقد كدت تسركان إليهم شيئا ومع ذلك فهذا الركون ما كانش وهذا الميل ما كانش ولهذا الله... لان الله سبحانه وتعالى تبته وبين, وبين له أن هؤلاء المشركين يعني لن, لن يؤمنوا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم والركون أدنى الميل أدنى الميل ماشي الميل أدنى الميل أدنى الميل, أدنى الميل تركان اليهم شيئا قليلا قال بعض المتكلمين عاتب الله الأنبياء صلوات الله عليهم بعد الزلات وعاتب نبينا صلى الله عليه وسلم قبل وقوعه أي قبل وقوع الزلات ليكون بذلك شد انتهاء ومحافظه لشرائط المحبة وهذه غاية العناية هذه غاية العناية بين العتاب العتاب فين يكون العتاب بين المحب و ومحبوبه شيء واحد كيحب شي واحد كي يعتب من أجل أن يحافظ على العلاقة بينتهم بينما اللوم والتأنيب والتوبيخ يكون بين الشخص والشخص الذي يعاديه وما إلى ذلك ولهذا قالوا إذا ذهب العتاب فليس ود إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب إذا ذهب العتاب فليس ود يعني لمش العتاب لمش الود ويبقى ويبقى الود ما بقي العتاب ويبقى الوده يعني كيبقى الود ما بقي العتاب ما دام الانسان يعاتبك فانك تستحلي وده وتستحلي محبته حتى قالوا ان الانسان اذا كان يعاتب محبوبه الاخر كيرحمه كيقول علاش صاحبي كتعاتبه في الصباح العشية الاخر اللي معاتب كيقول له خليه خليهو خليهو فانني اجد راحتي في عتابه فانني اجد راحتي في عتابه من اللي وكي وكيتكلم معي فكل فكلامه كله بالنسبه الي راحة واخا هو عتاب الناس كيقولوا كي راه هذا كيعذبوا كيعذبوا بالعتاب ديالو قال ليهم المعاتب خليهوه انا اجد راحتي في ذلك في ذلك العتاب نعم اذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب ثم انظر يقول القاضي عياد رحمه الله ثم انظر ونظر المرض بالنظر هنا نظر القلب وليس نظر العين ثم انظر بمعنى التأمل وانظر بعين قلبك انظر كيف بدأ بتباته وسلامته قبل ذكر ما عتبه عليه وخاف أن يركن إليه ففي اثناء عتبه براءته وفي طي تخويفه تأمينه وكرامته شوف واحد تصريز كي يترز القاضي عياذ رحم ووضعوا الكلام دي وقال لك انظر الى هذا الكلام الله سبحانه وتعالى ولولا انتبتناك لقد كدت كانوا اليهم شيئا قليل في طيات العتاب تأمين في طيات العتاب براء وفي طي وفي طيات التخويف تأمين بمعنى استخراج الشيء من من ضده يخوفه وهذا في طيات هذا التخويف امن وكرامة ويعاتبه وفي طي هذا العتاب براءته صلى الله عليه, عليه وسلم ومنه قوله تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون خطب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد بتوجيه الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم هو تسليته وإيناسه هو الرأفة به صلى الله عليه وسلم هو مواساته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كذبته قريش حزن لذلك حزنا كبيرا حزن. كيف هالناس يعتبرونني الصادق الأمين يعرفوا بأنني الصادق الأمين ومع ذلك يكذبوني فين هي المفارقة أين الخلل؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحزن لذلك حزنا عظيمة لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين ما قيل لك إلا ما قد قيل للرسول ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسول من قبلك فالله سبحانه وتعالى يبين للرسول صلى الله عليه وسلم أنه بهذا الحزن الشديد سيهلك نفسه فغزوة احد لقي نبي صلى الله عليه وسلم عنثا شديدا فسجر صلى الله عليه وسلم وكسرت ربعه صلى الله عليه وعلى وسلم حتى ما يستطيع ان يصلي قائما صلى صلاه الظهر النبي صلى الله صلاه الظهر في أحد جالسا وصلى الصحابه وراءه جلوسا لماذا انهم متعبين بالحرب بعد انتهاء الحرب مباشره وصل وقت الظهر فصلى النبي, هاد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى وراءه الصحابه جلوسا رضي الله تعالى عنهم عنهم اجماع السيد عائشه كتشوف هذا المنظر هذا وبان لها ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ازمي وجهه الشريف صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال له يا رسول الله هل مر عليك يوم اشد عليك من يوم احد واش عمرك تشتشي النهار بحال هذا في الحياة ديالك كلها يعني النهار اللي فيه الدم يسيل من وجه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لما, لما كان يسيل الدم من وجهه يمسحه ويقول لا يفلحه قومون ادموه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لي هل مر عليك يومنا نشد عليك من يوم أحد قال نعم لما كنت أعرض نفسي على القبائل فعرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد ياليل زعيم تقيف زمي الطائف فرد علي رد قبيحا فهمت على وجهي فلم أستفق إلا وأنا في قرية تعالي شن النبي سالم كيت مش ما عارفين غادي حتى وصل لواحد مكان اسمه اسمه قرن تعالي حاضر رجعت له ذاكره يلو والنفس يلو فين أنا وفين غادي وعلاش مشي يذاكر من شدة الهم والغم والحزن الذي أدخله عليه هذا أذ الرجل ببرده القبيح برده القبيح فكان النبي سالم يعتبر هذا اليوم الذي عاد فيه نفسه على قبائل القبائل العربية في الموسم في مينان كان يعتبر أشد عليه من يوم من يوم أحد لأن يومك يوم ذاك لم يكن هناك إلا جماعة قليلة من المؤمنين وهم مفرقون شيء مخفي شيء في الحبس شيء في, في الحبشه ولكن الآن أصبح المؤمنون يعني جماعة كثيرة جدا فإن انهزموا فإن في فقد انتصروا قبل ذلك في بدر كما قال الله سبحانه وتعالى اولم اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قد اصبتم شحال مثليها الله سبحانه وتعالى اعطاكم المثلين ضعفين سبعين زائد سبعين في احد في, في بدر سبعون اسيرا وسبعون قتيلا من المشركين انتم شحال شحال فيكم سبعون سبعون قتيلا من سيدنا حمزه وسيدنا مصحاب وغيرهم رضي الله وسهل عنهم وعرضهم. اصبتم انتم أنتم مثليها سبعين أسير وسبعين وسبعين قسيم قلتم أن هذا قلهم عند أنفسكم يعني رجعوا رسكم فين خليتوها فين خليتو القضيه فخلوها مش كلهم محدد المجموع اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتم هنا فإن رأيتمونا نغنم فلا تشاركونا وإن رأيتمونا تخطفون الطير فلا تنصرون ثم بقوا هنا. الدور ديالكم بقوا هنا. فهذا الخلاف البسيط جدا لم يرحم أمة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يرحم أمة قائدها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فلا ينبغي للخلاف أن يكون خصوصا بين الجندي مقابل ماذا؟ مقابل عدوهم. خصوصا بين الأمة مقابل عدوها. خصوصا بين يعني جماعة مقابل مقابل جماعة جماعة أخرى. يعني هذا هذا هذا اليوم اللي حزن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستفق الا في القرن التعالي باعتبره اشد يوم مر عليه صلى الله عليه وسلم فان الله تعالى عليه نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون عرفنا بان هذا الشيء اللي كيقولوه هذوك الناس يحزنك يقلقك كي من كتسمع منهم انك مجنون وانك ساحرون وانك شاعرون وانك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا لا يحزنك الذي يقولون فهنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون لا يكذبونك أي لا يعتبرونك كاذبا أو كذابا لماذا؟ لأنهم عرفوك ولكنهم يجحدون والجحود أن تعرف الشيء ثم تنكره هم عرفوا صدقه فأنكروا صدق النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أبو جهل قيل لو لم كذبت هذا الرجل قد سمعت إليه وعرفت أنه صادق عمي. من إن جاهد لهذا خالد عندك فقال لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به غيف الرقبين النبي صلى الله عليه وسلم والمهمة دي كشخص لا نكذبك لا نتهمك بالكذب ولكن نكذب ما جئت به وهو الوحي يعني مفارقة لأن لإنسان إما أن يكذب في هذا الميدان وذاك وإما أن يصدق في هذا وذاك. عرفت هذه القصة الإمام البخاري اللي الذي يقض الحديث عن شيء واحد ولقاها أهربط له الدبا دياله. ودير هكا وجمعت أهبو ودير لهكا باش زعمت جيب حالي لا دعت فيها شي شي حاجة. هذيك الدبا جد واختفها وشدها. قال لي الإمام البخاري واجدرت ليها شي حاجة في التوب ديالك قال لي لا إنما أردت أن أقبض عليها قال له إذن لا, لا حاجة لي بحديثك ما عندي ما ندير بالحديث ديالك من كان يكذب على البهائم لا يسعب عليه أن يكذب على أن يكذب على الناس يعني شوف المقارنة البخاري عكس مقارنة عكس مقارنة أبي جان أبي جال قال أنت صادق ولكن ما جئت به لس به صادق يمكنش هذا قال لي انت تكذب على البهائم ايضا ستكذب على ماذا على الناس اذهب انا لا اخذ حديثك يريد أيما ان يكون صدقا كله وإما ان يكون كذبا كذبا كله ابو جهل هذا معروف بانه فرعون فرعون هذه الامه وكان اشد الناس يباسا على الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك طريقا الا وسلكها من اجل إذاء النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه بفعله بتاليب الناس عليه بتعدي بأصحابه ما س... ما, س... ما ترك طريقان إلا هو يعني سلكها من أجل إذا الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ومع ذلك كان يذهب في جوف الليل ويستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ يقرأ في بيته حدث مرة مشان كتسل للرسول صلى الله عليه وسلم أبو سفيان وهو جاء كيتسنط للرسول صلى الله عليه وسلم. واحد اخر كي اسمه الاخناس من شريق حتى وجاء جاء كيتسنط للرسول صلى الله عليه وسلم. بمعنى ذكي الشيء اللي جن به النبي صلى الله عليه وسلم غريب عليهم، هم. القرآن عجيب. يسحروا قلوبه. حتى طلع على الفجر. من اللي على الفجر? نصرفه. وتلاقيه في الطريق. لان ما عارفين بانه ما كل واحد ما عارف بالاخر. حتى واحد ما مساق الخبر للاخر. دايرين بالبيد النبي صلى الله عليه وسلم وكي تصنطوا القرآن الكريم لما انصرفوا تلاقوا في الطريق فين؟ شكدرنا يا؟ أنت؟ أنت؟ فتعاهدوا أن لا يعودوا إلى ذلك مرة أخرى قالوا ما نرجع شيء أرضوا بالكم لقد لجوا ثانية جاء هذا وجاء كل واحد جاء وحدو ويغطانوا لفرصة ويسمع لهذاك الكلام اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقرر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل أو الثانية في الطريق كيف تفعلون هذا؟ ثلاثة المرات وهم يستمعون وكل واحد منهم لا يعلم بالآخر إلا عند الانصراف عند الانصراف عد كي ذلك الساعة الأخناس بن شريق في, في الصباح الباكر تفرقوا وتعاهدوا أن لا يعودوا تعاهدوا في المرة الأخيرة ما يعودوا هز العصا دياله العكاز دياله مش عند أبي شوفيا قال يا أبا حنظلة قل لي هذا الشيء سمعنا وسمعته أنت معنا أشدر لك فيه قال لي أبو سفيان سمعت شيئا أعرفه وشيئا لا أعرفه يعني شيء حاجة استطعت أنه يفهمه شيء حاجة عالي عليه قال لي والله ما سمعت إلا مثل ما سمعت حتى نتلك شيء الذي سمعته شيء حاجة أعرفه وشيء حاجة ما كان عارفهش مش جاءت ابي جال قال لي ما رايك فيما سمعت ابو اش جهلين كان فيه العناد قال ماذا سمعت ماذا سمعت بهذا اذا ما سمعت والو داكشي اللي سمعت كله ما فيه ما ما, ما, ما يسمع ولكن مع ذلك يشد قال ماذا سمعت كنا وبني عبد مناف كفر سيرهان قال لي احنا وهاد الناس هاد الناس اللي فاش كنا بساسان قالو عبد مناف بمعنى أسرة النبي صلى الله عليه وسلم كنا وبني عبد مناف كفار هان بحال ذلك الفرصير اللي كيت شكون اللي غاي ياخد نفوز بقصاب السبق قال أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وسقوا فسقينا حتى جاتينا على الركب بمعنى نفدنا في مجال الكلمة فيها مجاز معنى جاتينا على الركب قناكين جيرين جيرت تعيينا وكملنا بالركب وكملنا بالركب بيش بالجري على الركب حتى جاءت على الركب وكنا كفر سيرها قريب نصل, نصل نقطة النهاية فقالوا فينا نبي ان لنا هذا فين سنجيبه إحنا حنقدم إحنا وياهم نقدم في الإطعام يطعمون ونطعم لأن هذه كان في العرب القدام كان فيهم ديال دي الجود والسخاء والتفاخر بالإطعام ونار القراء وأنه يذبح مئة من الليبيل كل صباح أو يدبح مئتين, مئتين من الليبيل كل صباح هذا شيء عندهم معروف قال فتنافسنا حتى وتحدث وتحدثوا وحذروا وتحدث الركب وحذروا أخروا وتحكت الركب يعني حتى بذينا كانت تحك مع بعض فقالوا فينا نبي أن لنا هذا فينا نرجي بحنية إذن لا أؤمن به أبدا فعلا لم يؤمن به أبدا لخناس بن شريق بن لضو وآمن أبو سفيان بن لدو فيما بعد وآمن هذاك قال لك هذه ما تكونش هاي علاش لأن أصحابه غار كيت نفسه بينه وبني هاشم كيت نفسه غار زعمة مش النبوة أش هذه النبوة كما قال العباس إنها نبوه سيئة أبا سفيان مش شي حاجة أخرى قال أبو جهل لنبي صلى الله عليه وسلم لا نكذبك ولا ولكن نكذب بما جئت أنزل فأنزل الله تعالى فإنهم لا يكذبونك أو لا يكذبونك وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كذبه قومه حزن فجاءه جبريل عليه السلام فقال ما يحزنك قال كذبني قومي فقال إنهم يعلمون أنك صادق فأنزل الله تعالى الآية تسيم القصة اللي فيتكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفق الله في قرن التعاليم قال فلما استفاق يعني رجعت له سميته دياله قال فنظرت الى السماء فاذا بظل شاف واحد, واحد السحابه قال فاذا بجبريل عليه الصلاه والسلام يقول يا محمد ان الله يقرئك السلام وقد بعث اليك ملك الجبال لتامره بما شئت هذا ملك الجبال مره بما شئت جاء ملك الجبال مرتين فهذه المره لما كذبه عبد... عبد ياليل المره الاخرى لما لما كان ف... لما رجع من الطائفه ايضا و... وكان, ف... في... وكان في حائط ابني ربيعه اللي جاء غلام عداس جاءه بقطف بين فقدمه اليه فقال فقال بسم الله على كل حال عرض عليه ملك الجبال هذا الامر مرتين ان شئت ان تطبق عليه ملخصين فعلت قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ارجو الله أن يخرج من اصلابهم من يعبدوه ولا يشرك به شيئا فقال له جبريل عليه الصلاه والسلام صدق من سماك الرؤوف الرحيم اي صدق الله العظيم الذي سماك في القران العظيم الرؤوف الرحيم لقد جاءك مرسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يقول قاضي عيوب رحمه الله ففي هذه الايه منزع لطيف الماخذ منزع لطيف المأخذ من تسليته تعالى له وإلطافه في القول بأن قرر عنده أنه صادق عندهم يعني الله سبحانه وتعالى كيبين للرسول صلى الله عليه وسلم أنه صادق عندهم بمعنى أن المشركين عارف بأنه صادق وأنهم غير مكذبين له فإنهم لا يكذبونك معترفون بصدقه قولا واعتقاد عارف بأنه صادق قولا اعتقادا وقد كانوا يسمونه قبل قبل النبوة الأمين ماذا يسمونه الأمين ويسمونه الصادقة إذن هم لا يكذبونه ولكن الظالمين بآيات الله يجحد فدفع بهذا التقرير يقول المؤلف فدفع بهذا التقرير ارطماض نفسه دفع يقال دفع الشيء عنه بمعنى إذا حبسه قبل أن يصل إليه دفع عنه الظلم دفع عنه الظلم بمعنى منع الظلم من ان يصل اليه ورفع عنه الظلم يعني انه وقع الظلم عليه ثم ثم رفعه يعني اذا كان واقعا اذا كان الشيء واقع بالفعل نقول رفعه وإذا كان لم يقع بعد نقول ماذا دفعه دفع الله عز وجل بهذا التقرير ارتماض نفس النبي ما معنى ارتماض ارتماض من الرمضاء والرمضاء وماذا؟ والحرقه والاحتراق ارتمض القلب بمعنى احترق ارتمض الشيء وماضيه رمض رمضى يرمض بمعنى احترق ازال الله بهذا التقرير وبهذا الكلام ازال ارتمادا نفس النبي صلى الله عليه وسلم احتراق نفس النبي الله وسلم بسبب ما يقوله المشركون علاش للنبي صلى الله عليه وسلم ما, ما يستطيع ان يسمع انه موسوم بالكذب موصوف بسمتي الكذب ما يصلت أن يتحمل هذا المؤمن في الحقيقة شو واحد يقول له كذاب ايكش لك نقول حنا عادي عنا شو واحد تدور فيه تقول له آه كذاب ارى هذا شيء حاجة قطيرة جدا ماشي ماشي شيء حاجة سهلة المؤمن لا يكذب ماذا من المؤمن لا يكذب لا يحل لك أن تنسب إليه الكذب لا يحل لك أبدا آه كذاب. تقول له آه كذاب ه رأى صعيبة مشي مشي شيء حاجة إحنا كنا نتكلم وهاك لما كان عارف يقول فدفع بهذا التقرير إرث نفسه بسمة الكذب بسمة أي بالوصف أن أن يوصف بالكذب ثم جعل الذم لهم بتسميتهم جاحدين ظالمين الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم جاحدين أي منكرين للحقيقة التي كانوا يعرفون ظالمين وهذه هي غايه الظلم أن تصف المعروف بيش؟ بالمنكر وان تصف المنكر بالمعروف هذه غايه الظلم وحاشاه من الوصم معنى حاشاه الله سبحانه وتعالى ابعد النبي صلى الله عليه وسلم من الوصم الذي هو العيب الوصم هو العيب وطوقهم بالمعانده بتكذيب الايات حقيقه الظلم يعني هذه الايه فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم نزهته من الكاذبين فيما يتعلق بالمشركين طوقتهم بالجحود والنكران وطوقهم بالمعاندة بتكذيب الآيات حقيقة الظلم طوقه كذا يعني جعله طوقا في, طوقا في عنقه جعله شيئا يلزمه دائما فجعل الله سبحانه وتعالى الظلم لازم لهؤلاء لهؤلاء الناس وجعل الصدق لازما للرسول صلى الله عليه وسلم فنزه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الكذب وطوق عنق الجاحدين بالظلم إذ الجحد انما يكون ممن علم الشئ ثم انكره ثم انكره ولكن الظالمين بايات الله يجحدون هذا مشي اخبار لان الجمله الجمله فيها خبريه وفيها انشائيه خبر ونكت تخبر بشيء لم يكن يعلمه أحد النبي صلى يعلم هذا يعلم أنهم يشهدون يعلم أنهم عارفين الحقيقة ولكن الله سبحانه وتعالى علش كل هذه هد الكلمات هذه الجملة لماذا كررها من أجل أن يسليه هذا التسليه هذا التسليه المراد بسياق هذه الجملة المراد بسياقها هو تطيب قلب النبي صلى الله عليه وسلم يعني المراد لازمها أي ما يلزم منها من التسليه وتطيب لقلبي وخطير الرسول صلى الله عليه وسلم. كقوله تعالى وَجَهَدُوا بِهَا وسيقنتها انفسهم ظُلْمًا وَعُلُوًا. يعني كلمة ظلم عودها في الايه الآية. وَجَهَدُوا بِهَا أي بالآيات والآية في في هذه الآية في, في سورة النمل. والقصة قصة موسى. قصة موسى عليه الصلاة والسلام. قصة موسى عليه الصلاه والسلام ف ملي سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام بتلك الايات عرفوها وعرفوا حقيقتها ولكنهم جحدوها وسيقنتها انفسهم هم عرفوا انها حقيقه ولكنهم ما يقبلوش الى قبلوا الحقيقه سو يقبلوا مولاها سو يقبلوا اللي جابها شكون هو موسى عليه الصلاه والسلام وبالتالي ما يقدروش يقبلوها قبلها فأنكروها واستيقنة أنفسهم ظلما وعلوها هذا هو الظلم بعينه ثم عزاه وآنسه بما ذكره عن من قبله وعاده بالنصر بقوله ولقد كذبت رسل من قبله التعزية يعزي نبي صلى الله عليه وسلم ويؤنسه بأن هذا شيء عادي بالنسبة, بالنسبة للأنبياء صلى الله عليه وسلم عادي أنهم يكذبهم أقوامهم يكذبهم أممهم ما عليهم الا إلا البلاغ انهم يبلغو لهم اما ان ياخذوا عنهم ألسنتهم هذا شيء كما كما ورد في في في الكتب السابقه يعني في التوراة ان موسى عليه الصلاه والسلام سال الله تعالى ان ياخذ عنه ألسنة الناس قال يا ربي خذ عني ألسنة الناس ما يتكلموا فيها ما يهضروا فيها لان الناس اليهود في سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام يتكلموا فيه لأنهم ما كيغتسلش كي معاهم في المستحم فكانوا يقولون فكانوا يقولون انه ادر اي عظيم احدى اليتين انه ادر انه فيه كذا انه فيه براس انه فيه كحولوا يلصقوا شي شيتهما يقول يا ربي خذ عني لسانه الناس باش ما يتكلموا يوذيني ذلك قال لي الله سبحانه وتعالى يا موسى تريد مني شيئا لم اختره لنفسي خلقتهم وقالوا اتخذ الله ولدا اتخذ الله صاحبتا خلقتهم ورزقتهم وعبدوا غيري ونسبوا لي ولدا فكيف تطلب مني شيئا لم اختره لنفسي يعني اسمع مشد دل... الألس النذير محتى على الله سبحانه وتعالى وتريد انت أن لا يتكلم فيك أحد يعني ولقد كذبت الرسول من قبلك فصبروا على ما كذبوا أودوا حتى اتهم نصرنا فمن قرأ لا يكذبونك بالتخفيف فمعناه لا يجدونك كاذبا لا يجدونك كاذبا ما, ما حاولوا ان يلقوك كاذبا ما يجدونك كاذبا وقال الفراء والكسائي لا يقولون إنك كاذب وقيل لا يحتجون على كذبك ولا يثبتونه لا يكذبونك بمعنى ما يقدروش يجيبوا الحجه يجيبوا الدليل لأن لابد من إذا شيء تهمه اذا كان لابد من من دليل لابد من البينه البينه تعلم الدعي ابدعوا أنه يكذب فالبينة على مده يجيب البينة ولكن ما يقدروش ولو مره في عمره ولو قبل بعتزه صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكذب ومن قرأ بشديد فمعناه لا ينسبونك إلى الكذب وقيل لا يعتقدون كذبك ومما ذكر من خصائصه صلى الله عليه وسلم وبر الله تعالى به أن الله تعالى خاطب جميع الأنبياء بأسمائهم يعني ما دام كنت تكلف هذا الفصل ديال الملاطفه والمبره في خطاب خطاب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب لك واحد واحد مظهر من مظاهر هذه المبره و واحد تجلي من, من تجليات هذه الملاطفه قال ومما ذكر من خصائصه وبر الله تعالى به ان الله خاطب جميع, جميع الانبياء بأسمائه الانبياء في القرآن الكريم كان اسمع الاسماء ديالهم يا ادم يا نوح يا إبراهيم يا موسى يا داود يا عيسى يا زكريا يا يحيى ولم يخاطب محمد صلى الله عليه وسلم بيا بي محمد بماذا خطب يا أيها الرسول يا أيها النبي يا أيها المزمل يا أيها المدثر خطاب الملاطفة خطاب الملاطفة خطاب الشريف مش خضاب الشريف ولا مش خطاب الشريف مش واحد مثلا عنده مسؤولية عنده مهمة وليس هناك مهمة اعظم من مهمة محمد صلى الله عليه وسلم اللي هي الرسالة والنبوة تقول له فلان, فلان. وما ما قلت سعادة سعادة الرئيس سعادة الأمير سعادة القائد سعادة كذا علاش ما كينزيدش عاد من ادب الخطابه تنزل الناس ما ندعي بلا خطاب هذا من الادب فالله سبحانه وتعالى اعطانا هذا الادب في علاقتنا بالرسول صلى الله عليه وسلم الرسول محمد هكذا باسمه المجرد قال محمد شاء محمد نادى محمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهكذا هكذا تعلمنا ما تعلمناش قال خاله محمد قال رسول الله وصل مازال حتى الى قال رسول الله وجرتها من صلاه راه ناقصه هي بطره ما عندهاش ما عندهاش التسمه ديالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود في المدينة اللي كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقدروش يقولوا يا رسول الله ولا ينبي الله. اجدروا. كيعيطوا عليه بالكونيا. كيقول يا ابا القاسي. بش يهرب. يهرب من الاسم المجرد يا محمد. ويهرب من الوصف بالنبوة والرسالة. كيهرب ليش? بالكونيا. لان الكونيا هي اللي اه كتعيط الانسان بالكونيا ديالو من اجليش? من اجلي المدح. ومن اجلي من انك ترفعو. ها يا ابو الوليد يا ابا محمد يا ابا علي يا ابا فلان يعني تكون يا احسن في الخطاب من الاسم المجرد اليهود باش ما يقولوا يا رسول الله يا نبي الله قالوا يا يا ابو القاسم يعني اختاروا بين الاسم المجرد يا محمد وبين الوصف النبوه والرساله اختاروا الوسط شنو الكونيه اللي هي عامه في سائر الناس وليست وليست خاصه بالرسول صلى الله عليه وسلم يا ابو القاسم هكذا الى كف المحاولات محاولات اليهود للرسول صلى الله عليه وسلم غتلقا يا ابي القاسم يا ابي القاسم اذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخاطب باسمه المجرد وإنما خوطب وإنما خوطب بماذا يا ايها الرسول بل يا ايها النبي اتق الله يا ايها النبي ان ارسلناك يا ايها المدثر هذه الطف يا ايها المدثر هذه الطف هاديك فيها المسؤوليه يا ايها النبي ويا ايها الرسول هذه هي ملاطفة ملاطفه اكثر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من غار حراء وهو يرجف فؤاده وترجف بوادره قال لهم زملوني زملوني دثيروني دثيروني. فجاء اليه جبريل وهو مغطى في ثيابه قال يا ايها المدثر قم فأنزل نضمن هذا للادثار ديالك من هذا الادثار ديالك يعني جاء هاد فكان فكان هذا الاسم النبي صلى الله عليه وسلم احب لانه وجد في واحد اللقيطه كان فيه كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم خايف شعر فيه النبي صلى الله عليه وسلم نوع من من شي طرات عليه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذه ايها المدتين. كما كان سيدنا علي رضي الله تعالى يحب يا ابا تراب كان سيدنا علي واحد المره مع السيده فاطمه مع ديالي كان شيء مخاصمه بيناتهم ومشى للجامع ونسى فكان يتنوى في التراب، التراب ديال المسجد ما كانش الحصائية والزرابي بحال هاد الزمان هاد, هاد الزمان ديال طالوا الناس نفس في المساجد ولكن ديك الساعة ما كان وكان غير التراب قال فكان سيدنا علي نعز فطم الرغى في حتى مص التراب ظهره رضي الله تعالى عنه نبي صلى الله عليه وسلم دخل عن السيده فاطمه لقى هكذا فكي قالت له علي قال لي وقلت له قال الى خيره فين هو قالت هو في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قل قم يا أبا سراب قوم يا أبا سراب فكان يا أبا سراب احب الكون إلى سيدنا علي رضي الله لأن هذه الملاطفة دي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الملاطفة أزاحت عنه القلق الذي كان من نجل المقاسمة زلتك شي كله ورجع البيت دياله ومع ولا مع السيدة باطمة بخير, بخير وعلى خير كنت أنت في الوصف وشقة تقول لي الظلم بالله كداو إلى دربتي بنتي ولا تكفزي على بنتي ولا لا لا تفه لا لا الملاطفة يعني تجبر الخطرة الخاطرة المنكسر الملاطفة تجبر الخاطرة المنكسر اذا كان الخاطر المنكسر وقضيه ثلما تغرا يعني تجبره بالملاطفة لا إله إلا الله يأتي الفصل الرابع في هذا البلد الأول وهو في قسمه تعالى بعظيم قدره يعني شيء عظيم جدا. إحنا كنا تكلم أو كنا تكلم المؤلف إحنا معه كنا تكلم فيش في تنائي القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم. هاي في حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا وصلنا واحد المرحلة فين كنا تكلم القرآن على أن الله سبحانه وتعالى يقسم مو بنبيه صلى الله عليه وسلم يحلف بعمر النبي صلى الله عليه وسلم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا عمرك إنهم لا في يعمهون. لا عمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون أقسم الله بعمر النبي صلى الله عليه وسلم وحياة النبي صلى الله عليه وسلم بأن المشركين هم في سكرتهم يعمهون شبه ما كانوا فيه من الارتباك والظلم وعدم يعني وضوح الرؤية شبهه القرآن الكريم بالسكر إذا كان نسمك عفطرق إذا كان في سكر كما قال الله عز وجل بالنسبه لأهل الموقف يوم القيامة وترى الناس سكرة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد لكي يكون الإنسان في واحد في واحد, في واحد مشكل كبير جدا يكون بحال لا فيه سكر وما وليس في من سكر ولكنه وقع في في ورطة فكذلك المشرك الذي يعمه ويسير ويتخبط في شركه ويتخبط في كفره وعناده أشبه ما يكون بماذا؟ أشبه ما يكون بالسكران إنهم في سكرتهم يعمهون شهد عندنا لعمرك الله سبحانه وتعالى حلف واقسم بعمر النبي صلى الله عليه وعلى آله عليه وسلم اتفق أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة محمد صلى الله عليه وسلم وأصله ضم العين من العمر ولكن لكثرة الاستعمال قال عمر العمر هو العمر لكن العمر والعمر أول عمر سمي العمر لماذا لك الاستعمال وعندما يستعمل الشيء كثيرا فينهي يخفف والحركة الخفيفة هي هي الفتحة الفتحة اخف من الضمتي فلذلك يقال عمرك ومعناه وبقائك يا محمد وقيل وعيشك يا محمد قسم الله بحياته ومدد بقائه صلى الله عليه وسلم وهذه نهاية التعظيم وغايته البيري وغاية وغايته البيري واتشريف قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما خلق الله تعالى وما درأ وما برا نفسا اكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه لم يخلق خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم وما سمعت الله تعالى يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وما سمعت الله تعالى اقسم بحياه احد غيره ما سمع أن الله سبحانه وتعالى أقسم بأحدٍ غير النبي صلى الله عليه وسلم أقسمه صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام جميعا ما سمع أن الله سبحانه وتعالى أقسم بحياه أحدهم او أقسم بعمري بعمري أحدهم فدل ذلك على الإكرام الذي لم يصي احد أحد ولم يناله أحد من الناس غير النبي صلى الله عليه, عليه وسلم قال أبو الجوزاء ما أقسم الله تعالى بحيات أحد غير محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أكرم البارية عنده لأنه أكرم البارية عنده نخطم إن شاء الله هذا اللقاء والدرس مبارك إن شاء الله سبحانه وتعالى نخطمه بالقسم الله سبحانه وتعالى أقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم الله عز وجل بالشمس والقمر وبالدحاء وبالفجر وبالليل وغير ذلك هل نحن نقسم كذلك بهذه الأمور لا نحن إذا أردنا أن نقسم نقسم لماذا؟ بالله سبحانه وتعالى من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت من حلف بغير الله فقد اشرك فلماذا الله سبحانه وتعالى يقسم بهذه الأمور؟ يقسم بها من أجل أن يلفت انتباهنا إلى عظمته سبحانه وتعالى فيها يعرفنا برسوم من خلال آياته ومن آياته سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن آياته سبحانه وتعالى الليل والنهار والشمس والقمر وهذه أمور التي أقسم الله عز وجل بها. ما شئت الانتباه ديالنا لهاد ليه هو التعظيم دياله سبحانه وتعالى؟ لكن ثم بتقدروش شوفوا فيها. شوفوا في الآيات ديالي شوفوا في الباراهين ديالي ومن العلماء من يقول حتى هذه الأقسام أقسم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لا تحملوا على ظاهرها بل نقدرو لها محدوداً. منهم الإمام مالك. الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه يكره أن يقول الإنسان إن الله أقسم بالقمر وإنما أقسم برب القمر والليلي ورب الليل والعصري ورب العصري يعني كان قدر فيها تلك الأقسام الله عز وجل في القرآن الكريم كان قدر فيها الرب وهذا معروف في كلام العرب أن يحذف المضاف الأول ويبقى المضاف الثاني ويقول اذا إذا استحال الشئ شرعا أو عقلا فإننا نقدر ما يزيل تلك الاستحاله إذا استحالة شرعاً بحال هذا استحالة شرعاً العقسار يقسام بغيري بغير الله سبحانه وتعالى إذا نقدر رب وربي الليل وربي الشمس وربي الظحى استحالة شرعاً وإذا استحال عقلاً ايضا نقدر بحال fluid واسأل القرية التي كنا فيها القريه تسال تسأل عقلاً من ناحية العقلية هل القرية تسأل قرية لا تسأل إذن ح غادي نقدر واحد اللي هو الذي يسمع هو الذي يسأل هو الذي يجيب وهم أهل القرية واسأل القرية أي أهل القرية يعني هذا شائع في كلام العربي أنه يحذف المضاف الأول ويبقى المضاف الثاني في مكانه ويأخذ حكمه وإعراضه هذا هو واخذ الحكم ديالو ودخلت عليه الواو و الحركة ديالو اللي هي الكسرة في آخره والليلي هذيك اسميتها هذيك الكسرة ديال ربي وربي وربي الليلي لانه واذا اخذ مكانه ياخذ ايضا ياخذ ايضا إعرابه. إن الله سبحانه وتعالى في هذه الايه اقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا عظمته من خلال بعثته لنا هذا الرجل باش لنا بعد الرجل اللي لكم راه مخير عندي لم اقسم بحياه أحد غيره ولذلك عليكم باتباعه واتباع سنته فما استن لكم فهو السنه وما نهاكم عنه فهو الضلالة وكل سنة طريق النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعه ضلالة وكل ضلاله في النار نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا واياكم لصالح العمل وأن يهدينا سواء السبيلنا ولي ذلك وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزيزي عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين